ففي بداية هذه الدروس العلمية التي أسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن تكون مبنية على العلم النافع والعمل الصالح والتي تلقى عن طريق موقع ميراث الأنبياء بإشراف أخينا الأستاذ أبي زياد خالد باقيس حفظه الله, الله تعالى أقول بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدروس خالصة لوجهه الكريم وفي البداية أود التنبيه على أمور الأمر الأول أن المتونة العلمية ستكون بإذن الله تعالى كالتالي المتنة الأول أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى المتنة الثانية منهاج السالكين لابن سعدي لأن الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى يشرح عمدة الفقه فبما أنه حفظه الله تعالى قد شرع في شرحه فهو أولى ويكتفى بدرسه حفظه الله تعالى فنأخذ نحن في هذه الدروس منهاج السالكين الدرس الثالث سيكون الآجرومية في النحو التنبيه الثاني لطول الفصل بين توقف الدروس فيما سبق واستئنافها الآن رأى الإخوة أو بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن تكون الدروس ابتدائية بمعنى أن نعيدها من البداية أن نعيدها من البداية ف وافق هذا تسجيلها وبثها عن طريق عن طريق موقع ميراث الأنبياء فكان هذا الرأي له مكان وله وجه من النظر لا منع من ذلك وإن شاء الله الجميع من حضر سابقا يكون مراجع له ومن حضر ابتداءا فيكون قد ظفر وحصل بإذن الله عز وجل أمرا طيبا له أن يكون في أول المتن التنبيه الثالث ستكون الدروس الثلاثة في وقت واحد ولكن مجزأة كما هو معلوم سابقا إلى ثلاثة أجزاء من الساعة كل درس عشرون دقيقة كل درس عشرون دقيقة قد يزيد قليلا قد يزيد قليلا لمناسبة موضوع الدرس قد يزيد قليلا لمناسبة موضوع الدرس التنبيه الرابع معلوم أن هذه الدروس ابتداءها كان لغرض موافقة درس شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى في شرح الموطأ فكنا وأنا معكم من الحاضرين في درس الموطأ فكنا مرتبطين بدرسه إن حضر حضرنا وإن غاب غبنا وهذا سابق لا مانع منه أما الآن مع ابتداء هذه الدروس ضمن موقع ميراث الأنبياء فلن نرتبط بالحضور أو الغياب مع درس الموطأ فسواء حضر أو اعتذر إن يسر الله لنا أن نكمل أن نكمل الدروس فإننا نستمر بإذن الله عز وجل التنبيه الأخير الذي أود أن أنبه عليه هو أن نعلم جميعا بارك الله فيكم فضل العلم الشرعي وأهميته والاشتغال فيه وهذا أمر قد كثر الكلام فيه وهو مقرر عند الجميع ولكن كما هو حال كثير من المسائل العلمية هذا الأمر مقرر مقرر علما أما عملا وتطبيطا فهذا جانب يحتاج إلى وقفة وتأمل. فنجد عند كثير من الشباب السلفي للأسف الشديد تقصير في هذا الباب في باب طلب العلم وطلب العلم بارك الله فيكم ليس قاصرا على طلاب العلم المتخصصين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهذا الحديث يدل على أن من العلم ما هو فرض عين من العلم ما هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل الكلية هذه تشمل جميع المسلمين إذن اعتقاد إذن اعتقاد إذن اعتقاد بعض السلفيين خصوصا والمسلمين عموما أن أن الدروس العلمية هي خاصة بطلاب العلم المتخصصين اعتقاد باطل لأن من الدين أو من العلم والعلم دين كما قال ابن سيرين من العلم من العلم ما هو فرض عين قد يأثم المكلف بالتقصير فيه قد يأثم المكلف بالتقصير في ومن العلم ما هو فرض كفاية فما هو العلم الذي من باب فرض العين هو ما يحتاج إليه المسلم في عبادته لربه المهم من أمور العقيدة والمهم من أمور الطهارة والمهم من أمور الصلاة والصيام ونحو ذلك في كل أمر يحتاج إليه المكلف لعبادة ربه عز وجل ولذلك الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أمر والأمر يدل على الوجوب والأصل في الأمر أنه يعم جميع المكلفين إلا بدليل مخصص فقوله عز وجل فاسألوا أي جميعا مثل قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كذا فإذن فاسألوا أي جميعا لأن الخطاب يعم الجميع فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون أي إن جهلتم الحكم الشرعي أي إن جهلتم الحكم الشرعي ولذلك فشى وظهر الجهل عند بعض الناس فتجده لا يحسن الصلاة ولا يحسن الطهارة بل للأسف الشديد يقع يقع في مخالفات عقدية وهو لا يعلم والسبب في ذلك الجهل والسبب في ذلك ظنه أن العلم وطلبه ليس واجبا عليه وهذا خطأ لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام أريد أن أطلب العلم فقال إن العلم لحسن يعني العلم الشرعي حسن كله خير ولكن استدراك وإن قلت إن العلم كله خير لا تقفز يمينا وشمالا لا تهتم بأمور وتهم الأمور ولكن استدراك ولكن انظر إلى ما تحتاجه في يومك وليلتك فالزمه وتعلمه لابد أن تتعلم ما تحتاج إليه في يومك وليلتك وهذا كما سبب أن من العلم ما هو فرض عين لذلك من الأمور العشرة التي قد يكفر بها العبد ترك تعلم الإسلام بالكليّة، ترك تعلم الإسلام وأحكامه بالكليّة، وكما سبق نص أهل العلم على أن على أن المكلف إذا قصر في السؤال فهو آثم، فهو قاسم نعم إذا هذه المقدمة ضرورية لأن بعض الناس بعض الناس قد يسمع الدرس والدرسين وقد يحضر هنا وهناك ثم يتوقف بالكلية لا يهتم بهذه الدروس إما لثقلها عنده فيظن أنه ليس بحاجة لها هذه شبهة هذه شبهة أن تكون الدروس ثقيلة لا يفهمها وإما لشاغل له وإما لشاغل له ضروري وإما لاهتمامه بأمور بأمور أخرى ليست ضرورية ليست ضرورية وهذه الأمور التي ذكرتها سابقا نقف معها قليلا أما الأمر الآخر فهو أنه يظن أن هذا العلم ثقيل ولا يفهمه فهذا خطأ فهذا خطأ العلم سهل العلم سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحه والسمحه أي السهلة الواضحة فليس في الدين أمر صعب وعسير طيب ما المشكلة إذن المشكلة قد قد تكون بسبب سوء اختيارك للمرحلة الدراسية يعني قد تحتاج لدراسة بعض الأمور قبل الحضور في مثل هذه الدروس الكبيرة لأن العلم كما قال الزهري أوديا فمن رامه من طلبه جملة ذهب عنه جملة وكما قال بعض السلف العلم كسلم لابد أن ترتقي درجة درجة إن ارتقيت أو أردت أن ترتقي إلى إلى العليا ستسقط فلا بد أن تتدرج فإذا ليس في العلم أمر ثقيل ولا أمر عسير وأيضا اهتم بالعلم الذي تحتاجه من القرآن والسنة خاصة أمور الاعتقاد. وأمور العبادات خاصة أمور الاعتقادات وأمور العبادات فهي أمور سهلة واضحة بإذن الله عز وجل يعني قد يريد أن يدرس ابتداءا مثلا بعض علوم الآلة فيجد العلم صعبا ولا شك أن هذا خطأ بل تعلم القرآن والسنة وفقههما فإنهما بإذن الله عز وجل أمران نافعان لك أيضا من المهم في معرفة العلم اختيار المعلم الذي يحسن التدريس وأيضا من المهم أنك أنت يا طالب العلم تهتم بهذا العلم تحضر قبل الحضور تركز عند الحضور تراجع بعد الحضور ما الذي يحصل الذي يحصل أن طالب العلم لا يحضر أصلا وربما يأتي بغير كتاب فإن حضر صرح يمينا وشمالا فإن خرج لم يراجع ما قد حضره وسمعه ولو على الأقل يراجع المتن وبالتالي يقول أنا لا أفهم لا ليست المشكلة أنك لا تفهم المشكلة أنك مقصر في طلب العلم وفي كيفية طلب العلم فقد كان السلف وكان أهل العلم فيما يذكر في تراجمهم يحضرون للدرس قبل الحضور بل ويحفظون المتن الذي سيدرسونه قبل الدرس ثم إذا حضروا ركزوا واشتغلوا بالسماع للدرس ثم إذا خرجوا وانصرفوا راجعوا وثبتوا ما قد درسوه وتعلموه فالعلم حياته بالمذاكرة والعلم يقوم على الحفظ والفهم. من جمع الله له بين الحفظ والفهم للعلم، فقد فتح الله عز وجل له بابا في العلم. فهنا يتبين لنا لماذا بعضهم يراه ثقيلا، ولماذا بعضهم يقول أنا لا أفهم. إذن ليست المشكلة في العلم. الخلل فينا نحن الخلل فينا نحن لذلك وصيتي لنفسي ولطلاب العلم أنهم عند حضورهم للدرس خاصة أقول خاصة طلاب العلم الذين لم ينشغلوا الشغل الضروري بأمور الدنيا وعندهم وقت للفراغ وعندهم إمكانية للمراجعة والحفرة وذهنهم ليس مشغولاً بصوارف الدنيا فهذه مرحلة ذهبية في طلب العلم ليس يعني هذا أن من كبر وعنده صوارف لا يستطيع العلم لا يستطيع، ولكن يحصل غالباً من جهة الحفظ أقل أما إن كان ملازماً للسنة ملازماً للتقوى والإيمان فإن الله عز وجل يوفقه للخير ويفتح عليه ما لا يفتحه على غيره فأقول بارك الله فيكم إن طالب العلم في هذه المرحلة عليه أن يحرص على هذه الأمور وأن يعلم أن الوقت من ذهب بل والله هو أغلى من الذهب لأن الذهب يمكن تداركه وتحصيله ولو فات ما فاتك شيء كثير أما الوقت لو فات انتهى كل وقت يمر من عمرك هو نقص فيه هو نقص هو نقص فيه لا يمكن أن تعيده أبدا وإن فات ما فات لا تيأس فالبركة التي يطرحها الله عز وجل ويجعلها الله عز وجل في طلبك للعلم إن أخلصت لله عز وجل واتبعت السنة تعوضك بإذن الله عن شيء كثير تعوضك بإذن الله عز وجل عن شيء كثير واعلموا بارك الله فيكم وهذا أمر مهم أن المقصود من العلم العمل والمقصود من العلم التقرب إلى الله عز وجل وأن تعبد الله على بصيره ليس المقصود من العلم كثرة المعلومات هذا مدخل شيطاني خطير جدا على طلاب العلم فتجد الواحد منهم يهتم بالعلم للعلم فيجعل الغاية من طلب العلم العلم وليس العلم كذلك ليس العلم الممدوح كذلك، بل العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب, طالب في قلب طالب الحق نور يقذفه الله عز وجل في قلب طالب الحق والنور هذا مبني على العلم والإخلاص والاتباع مبني على العلم والإخلاص والاتباع وليس مجرد نور بلا علم ولا عمل. فطلب مرضات الله عز وجل وطلب رضى الله عز وجل وطلب العلم للعمل به هو توفيق للعبد من الله عز وجل أما طلب العلم للعلم فقط فهو مدخل شيطاني يصرف طالب العلم عن العمل ويدخل عليه الدخل فلا يحسن في العمل ومن أسوأ نتائج هذا الفكر أعني فكر من يرى أن العلم للعلم فقط أنه يطلب العلم ولو ولو من مبتدع ولو من, من ولو من مبتدع فإنه ينظر إلى العلم ولا ينظر إلى الدين من هنا عظم أهل السنة عظم أهل السنة متبع الحق ولو قل علمه وصغروا مخالف الحق ولو كثر علمه ولم يعظموه للعلم ولم يعظموه للعلم بل كان الإمام أحمد في عصره رجلان الكرابيسي وأبو ثور وكان الكرابيسي عالم عالم كبير جدا في عدة علوم وكان صاحب سنة في في البداية ثم لمسألة ما اخترع القول بمسألة أن اللفظ أن لفظي بالقرآن مخلوق أن لفظي بالقرآن مخلوق فقد كان يقول فقد كان يقول الكرابيسي القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهاد ولكن لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال لفظي ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر فقال الإمام أحمد بل هو الكافر ماذا قال أبو ثور هل تابعه قالوا لا بل أنكر عليه قال نعم ما قال قال الذهبي فانحطت بل انحط الكرابيسي ولم يرفع له شأن مع كثرة علمه وارتفع شأن أبي ثور مع قلة علمه لتمسكه بالسنة, لتمسكه بالسنة لذلك هذا مزلق خطير في هذا الباب لابد أن نتنبه له وأن نحذر من أما الأمر الثاني فيما يصرف الإنسان عن طلب العلم إذا كان الشاغل له ضروريا فإننا نقول لابد أن تطلب من العلم ما هو فرض عين أما فرض كفاية فلا يطلب منك وأما الشاغل الثالث وهو أن يكون بأمور أخرى الاستئناس بمجالسة الأخيار ومن قضاء الأوقات في الإنترنت أو في بعض أمور الدنيا فلا شك أن هذا قد آثر الفاني على الباقي وقد آثر الدنيا وهي ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه فلا شك أن على طالب العلم أن يهتم بالعلم وبعد أن أخذنا هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم وأن تكون منيرة لطريقنا في طلب العلم وأن تكون خالصة لوجه الكريم ننتقل الآن للحديث عن هذه المتون الثلاثة باختصار المتن الأول شرح أصول السنة شرح أصول السنة لمؤلفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والتعريف بال Imam أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما عرفه العلماء قال هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نعرف أولا بالمؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 روى عن أئمة السنة مثل وكيع بن الجراح وصفيان ابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وابن علي وابن عليا وعبد الرزاق الصنعاني وعن غيرهم بل وروى عن الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم أجمعين ومن طلابه البخاري ومسلم وأبو داود وأبنائه عبد الله وصالح أمة السنة الذين تلقوا عن هذا الإمام العلم والسنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى غني عن التعريف فهو كما ذكر أهل العلم قد ثبت الله عز وجل به الدين يوم المحنة إذ أن الله عز وجل قد ثبت الدين بأبي بكر يوم الردة وثبته بالإمام أحمد رحمه الله تعالى يوم المحنة بخلق القرآن وثبته بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصره فالإمام أحمد رحمه الله تعالى علم السنة غني عن التعريف ولكن هذه كلمات مختصرات في ترجمته رحمه الله تعالى وقد صنفت في ترجمته المصنفات صنف جماعة من أهل العلم المصنفات في ترجمة الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى ومن أشهرها مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وغيره قال عنه إبراهيم الحربي قال عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين للدلال على سعة علمه وفقه رحمه الله تعالى وقال الرازي إذا رأيت الرا إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة إذن أحمد يمتحن به وهذا القول من أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيه فوائد الفائد الأولى أن السلف كانوا يمتحنون أن السلف كانوا يمتحنون ليتوصلوا بهذا الامتحان لمعرفة حال الرجل هل هو صاحب سنة أم صاحب بدعة وليس هذا من تصنيف الناس وليس هذا من اقصاء الناس وليس من التسلط عليهم بل هذا من الذب عن الدين والحفاظ عليه ومن فوائد هذا القول أن الرجل يحب لسنته ولاتباعه للسنة لا لشخصه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما جعل من أحبه صاحب سنة لأن الإمام أحمد صاحب سنة، فمن أحبه أحبه لسنته لا لذاته، وليس وهذه الفائدة الثالثة ليس حب الإمام السنة من التعصب له ولا من تقديسه بل هذا أمر مشروع وقد ذكر العلماء الأدلة على ذلك وأيضا من فوائد هذا القول أنك إذا رأيت الرجل يحب صاحب البدعة ويحب المبتدع وهو يعلم بحاله فهو معهم مثل ما جاء عن بعض السلف أنه سأل عن رجل فقيل ما نعرفه قال من أصحابه قال القال القدرية قال إذن هو قدري مثلهم إذن هو قدري مثلهم فالمرء يلحق بقرينه فالشيء وبضدها تتميز الأشياء فكما أن من أحب صاحب سنة دليل على سنته كذلك من أحب صاحب بدعة وهو يعلم به دليل على بدعته دليل على بدعته والفائدة الأخيرة هذه المقولة لم تقل هذه المقولة لم تقل في الإمام أحمد فقط بل قيلت في غيره من أصحاب السنة بل قيلت في غيره من أصحاب السنة كسفيان وشعبه وغيرهم ما الفائدة الآن؟ الفائدة أن كل من اتصف بتمسكه بالسنة وبدفاعه عنها وبلزومه لها فهو محطة للامتحان من أحبه ظهر أنه صاحب سنة ومن عاداه لسنته ظهر أنه صاحب بدعة بمعنى أنه يقاس عليه، أنه يقاس عليه، بخلاف من أراد أن يجعل أن هذه الأمور فقط بهؤلاء، ما نقص عليهم من بعدهم، لا هذا خطأ، أحمد لماذا عظم؟ لأنه أحمد بن حنبل لا، إنما عظم ورفعت مكانته رحمة الله عليه وأصبح إمام الدنيا لتمسكه بالسنة، كان. يقول القول في زمن الفتنة مع اختلاف الناس ومروجهم وتخبط حتى بعض أهل العلم في عصره وهو ثابت ثابت على السنة لا تزعزع عنها فثبته الله عز وجل كما كما سبق فإذاً هذا كله فوائد من قول الإمام الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة قال الشافعي رحمه الله تعالى وسيأتي إن شاء الله شيء من كلام الإمام أحمد في ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفطه ولا أتقى من أحمد بن حنبل خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل طبعا الشافعي شيخ أحمد والشافعي إمام في عصره رحمه الله تعالى فإذا قال هذا الكلام في أحمد بن حنبل دل هذا على عظم مكانة هذا الرجل أعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكن تأملوا وأريد أن أقف يسيرا مع قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تأملوا في قوله ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى تقوى العالم عند العلماء من جمع بين العلم والعمل والتقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن برز في العلم مع تقصيره في العمل ووقوعه في المخالفات الشرعية من أكل أموال الناس بالظلم من التلاعب بالحق من من الأمور التي تدل على فسقه وفجوره ولو كان يظهر السنة ولو كان يظهر العلم فإنه لا ينفع لذلك نص العلماء على أن الرجل إذا أراد أن يسأل إنما يسأل أعلم وأتقى لابد من العلم والعمل والتقوى والورع فإذا لا نزك الرجل لعلمه إنما أيضا لابد أن ننظر لعمله فكانوا إذا أرادوا أن يطلب أن يطلب العلم عند الرجل نظروا لصلاته وسألوا عنه كأنهم يريدون أن يزوجوه فيسألون عن مدخله عن مخرجه عن أحواله كأنه يريد أن يزوجه ويصمح صهراً لهم لماذا؟ لأنهم سيأخذون عنه العلم فإما أن يكون علماً مبنياً على هدى وتقوى فيكونوا طريقاً لهم إلى الله عز وجل وإما أن يكون خلاف ذلك فتكون هلكتهم لذلك من الخطأ الآن وهذا ننبه عليه سريعا من الخطأ الآن أننا نسمع أو نجد الشباب بل وعامة المسلمين عموما كل من تكلم وتصدر الشيخ الفلاني وهذا خطأ هذا خطأ ما يجوز ما يجوز أن نسمع لأي أحد ما يجوز ابن الرجل ضرب على هذا مثل عجيب يقول سبحان الله أنتم في أمور الدنيا لا لا ترتضون بأي أحد في الطب في الزراعة في الصناعة تسألون كيف فلان يعرف جربت عنده كذا كذا كذا حتى إذا اطمأننت أخذت بقوله وذهبت إليه في أمور الدنيا أما في أمور الدين تأخذ عمن من هبه وتب وهذا خطأ هذا خطأ فليس كل من تصدر وعلى المنبر وليس كل من تكلم وحاضر هو أهل لأن يؤخذ منه العلم أبدا هذا خطأ هذا فهم خاطئ قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم قال الإمام مالك كان بالمدينة مئة رجل يشار إليهم بالصلاح والتقوى ما يأخذ منهم العلم يقال ليس من أهله وقال بعض السلف ما وجدنا الكذب مثله إلا في الصالحين لأنهم جهلاء فيتكلموا في الدين ويخطئون ويبالغون فيطعون في الكذب فلذلك انظروا إلى قول الشافعي ولا أتقى ما قال ما رأيت أعلم ولا أكثر معرفة لا لا قال أعلم وأفضل وأتقى للدلال على هذا الأمر للدلال على هذا الأمر وأيضا الشيء بالشيء يذكر كثير الآن في المواقع في رسائل الجوال يسألون الشباب فلان من الناس نسمع لدروسه هو مو معروف لا بين السلفيين ولا معروف حتى بالسنة طيب مثلا زيد من الناس هل نحضر له هل نسمع له هل نأخذ شروحه هل نأخذ كذا طيب لماذا أولا علماء السنة الحمد لله متوافرون أحياء ثانيا كتبهم موجودة ثالثا صوتياتهم موجودة هل أنهيت هؤلاء العلماء وعندك وقت تبى تروح تأخذ من واحد غير معروف؟ لحماية هذا الدين ولا يتمنى ولا يتمنى موت أهل السنة إلا أهل البدعة ولا يتمنى موت أهل السنة إلا أهل البدعة كان السلف يقولون إذا مات الرجل من أهل السنة كأني فقدت عضوا من أعضائي أو من أعضاء جسدي وكانوا يبكون على موت أهل السنة لماذا لقلتهم ولغربتهم ولعلمهم أن بموت أهل السنة يتكسر أهل البدعة فقال أحمد لولا أحمد لحدث في الدين أحمد إمام الدنيا وقال ابن المد ابن المدني كما سبق أعزل الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوما المحنة من أقوال الإمام محمد رحمه الله تعالى وأقواله في السنة كثيرة وهذه الرسالة دليل على هذا الأمر وسنتدارسها تدارسها بإذن الله عز وجل ونقف معها لكن من أقواله العظيمة قوله رحمه الله تعالى من رد حديث رسول الله صلى من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفة هلاك من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفى هلكة وهذا القول عظيم منه ولاحظ أنه قال لو رد حديثا واحدا للمعنى وقال في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال يا بني أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك الفتنة الشرك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت له مصنفات ومن اشهرها المسند ومن اشهرها المسند ومن أش... وايضا من مصنفاته التفسير ومن مصنفاته الناسخ والمنسوخ ومن مصنفاته الأشربة وغيرها من الكتب توفي كما سبق رحمه الله تعالى سنه 241 كتاب شرح عصول السنة شرحه جماعة من أهل العلم ومن أشهرهم الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وأيضاً الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وهو مطبوع ضمن مجموعة مؤلفاته في الجزء الثاني ابتداء من صفحة واحد وستين وثلاثمائة وأيضاً شرحه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى في كتابه الذي سماه غراس الجنة في شرح أصول السنة وأيضا شرحه الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الذي سماه التعليقات اللطيفة على أصول السنة المنيفة وغيرهم من أهل العلم ممن شرحوه واهتموا به ولا زالوا يشرحون هذه الأصول وهذه الأصول للإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الأصول للإمام أحمد رحمه الله تعالى في منهجها العام تتسم وتتصف بعدة أمور الأمر الأول أنها سهلة وواضحة ما فيها تعقيد ما فيها تعقيد. شوفوا الإمام مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما في في ألفاظه تعقيد. بعض الناس يعني من تعظيم الناس له يقولون فلان ما تستطيع أن تقرأ كتابه إلا إذا كان بجوارك معجم في اللغة. لا شك أن هذا مرفوض لغة لأن الغرابة في اللفظ أو في المعنى. بلاغة وفصاحة الغرابة في اللفظ والمعنى مستقبح بلاغة وفصاحة بل حتى شرعاً مستقبح حتى شرعاً حتى شرعاً أولاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم البشر وسيد ولد آدم كان كلامه من أفصح ومن أوضح ما يكون فهل هذا أفضل من الرسول إذن خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة كان يتكلم الكلام البين الواضح فإذن هذا خالف الرسول ولا وافقه خالف وأيضا جاء في الأحاديث ذم التشدق في الكلام وهذا من التشدق وأيضا جاء في الأحاديث إن من البيان لسحرة فإن ابن رجب يقول الصحيح في معنى هذا الحديث أنه في موطن الذم لا في موطن المدح فإذا لا يمدح التعقيد الكلامي واللفظي لا يمدح التعقيد الكلامي واللفظي إذا كان كلام الله واضح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة لماذا التعقيد في التركيب والمعنى هذا كما قال ابن خلدون وغيره من يعني المنظرين في العلوم قالوا إن هذا الأسلوب هو أحد الأسباب التي جعلت الجهل يفسو لأن الناس ظنوا أن الإسلام صعب وأن الدين صعب فما طلبوا العلم بينما العلم سهل جدا سهل جدا أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه حوى أصولا وقواعد في العقيدة والمنهج، وهذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله فيه إشارة وملمح إلى عدم التفريق بين العقيدة والمنهج، إلى عدم التفريق بين العقيدة والمنهج. فالإمام احمد ذكر العقيدة وذكر أيضاً المنهج. فالعقيدة والمنهج شيء واحد. ومن قال بالتفريق بين العقيدة والمنهج من العلماء السلفيين؟ فلاي فليس مراده التفريق الكلي بل هو يقول العقيدة بمعنى الأمور الاعتقادية الغيبية والمنهج الإطار العام لهذا الأمر وهما متلازمان لا ينفكان ويقولون بمن فرق ويقولون في من فرط بين العقيدة والمنهج أنه ليس بسلفي ليس بسلفي فالإمام أحمد في هذه العقيدة لم يفرق بين العقيدة والمنهج وكما غيره كالبربهاري والرازي واللالكائي وغيره من أئمة السنة ذكروا العقيدة والمنهج مما يشعر بأن العقيدة والمنهج عندهم شيء واحد وأن من قال فلان سلف العقيدة حركي المنهج أن قوله باطل وسيأتي إن شاء الله تعالى ومن أراد الفصل بين العقيدة والمنهج فقد أخطى أيضا حوى أصولا في اتباع السنة في مسائل القدر في عدم مجادلة أهل البدع في مسائل الرؤية في فضل الصحابة ومكانتهم في أيضا مسائل تتعلق بخلق القرآن والرد على القائلين بخلق القرآن فإذا حوى أصولا عظيمة حوى أصولا عظيمة رحمه الله تعالى وهو كتاب نافع وكتاب نافع ومهم وإن شاء الله عز وجل سوف نتدارس هذا الكتاب عن طريق أو من طريق ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم ما قرره العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ الله, وحفظ الله الأحياء في كتبهم بإذن الله عز وجل طيب نأخذ مقدمة في الفقه اليوم إن شاء الله كانت كلمة